بسم الله الرحمن الرحيم وننزل عافرا ومن المساقات مشتا وكذلك سبحا فسبحات سبحا المدبرات امرا يَا مَنْ تَرْجُو الرَّاضِحَةَ تَجْبَعُهَا الرَّاضِحَةَ قُلُوبِي يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةً أَبْصَارُهَا خَاشِعَةً يَقُولُونَ إِنَّا لَنَضْلِعُونَ فِي حَافِرَةٍ اِذَا كُنْتُمْ مِنْ عِظَامٍ نَخْرَةٍ قَالُوا تِلْكَ إِلَى لَنَا كَرَّةٌ خَاصَّةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِسَاهِرَةٍ هَلْ أَتَاكَ حبيث موسى بِمَا دَاهُ رَبُّهُ بِالوادي المُقَدَّسِ تُوا اِنْهَب إِلَيَّ فِعَوْنَ إِنَّهُ قَوَا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى اَنْ تَجْكَا وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَا فَأَرَاهُمُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبُوا وَعَصَوْا إِنَّمَا أَدْرِي بِهِ سُعَادًا فَحَشَرَ هُنَاكَ جَمْعًا فَقالَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَأَعْلَمُ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ انَّ مَثَلَكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَى أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَوْضَحَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالارْضَ مَدَدْنَاهَا لِدَجًى أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَنَا وَمَرْعَامَهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا دَأَتْ يوم يصرخ يوم يسخر الانسان نعاه وبردة جهنم من يرى فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فانما الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَنَاصٍ فَنَحْنُ نُقِى نَرْزُقُهُ مِنْ لَدُنَّا وَهَلْ مِنْ دُونِنَا مَن يَشْفَعُ عِنْدَنَا ۖ إِنْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِلُهُ رُمَّنُ أَقْصَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا